يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدِيَ وَلَا الْخُلَائِرِ والارامل ولا الاليه ولا, ولا القلاله وللقلاله اذا غلا منل بيت الحرام يبتؤون فضلا من ربهم ورضوانا فَالْحَرَمَ يَدْسَمُونَ فَلَنْ نُرَدَّهُ الْعِوَجَ وَإِذَا حَلَمْتُمْ فَصْطَادُوا وَإِذَا حَلَمْتُمْ فَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أنصد دُوقُمْ عَلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَزُوا وَلِيَنَنَّكُمْ شَنَءَكُمْ مِنْ دُنْصٍ فَاصْدُفُوا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَزُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْفَزْزِ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على الزهر والتقوى ولا تعاونوا على الزهر والعدوان واتقوا الله واتقوا الله, واتقوا الله إن الله إن الله شديد العقاب إن الله شديد